أَوْ تَقُونُوا لَوْ أَنَّا أُنْسِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن آيَاتِنَا سوء الْعَذَابَ بِمَا كَانُوا يَصُدُّونَ